بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا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 وشاء واني لا او نكذبا وكذلك جدينا لفرعون وعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي آمنا يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى بِصَالِحِهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُذْكَوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ